ومنهم من يقول اذل ولا تفتني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 إلا ما كتب الله لنا وموالنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عذبه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 كفروا بالله إلا